الخمر تهدم البيوت ذات يوم أقام أحد الصحابة مأدبة عشاء وكان الخمر أحد أصناف تلك المائدة أكلوا وشربوا حتى حان وقت الصلاة فقدم صاحب المنزل أحدهم فتقدم وقد لعبت الخمر بالرؤوس فكبر وقرأ الفاتحة ثم قرأ قل يا أيها الكافرون فزاد ونقص بسبب الخمر بعد هذه الحادثة وأحداث مشابهة نزل قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون فكان بلال إذا انتهى من الإقامة للصلاة رفع صوته في المسجد فقال ألا لا يقربن الصلاة سكران؟ عندها ينكسر الشاربون ويخرجون من المسجد ويحيد من كان في الطريق إليه يحيدون وضمائرهم تقتلهم فيقلعون شيئا فشيئا ولما نزلت تلك الآية قرأها صلى الله عليه وسلم على عمر وبعد أن أنصت لها ابن الخطاب لم ير فيها تحريما فظل يدعو ويدعو ويقول اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا فصار من يشرب من الصحابة لا يشرب إلا في وقتين طويلين هما بعد العشاء مباشرة أو بعد الفجر مباشرة حتى يصحو منها قبل الصلاة التي تليها آية فهم منها أحد المدمنين ويدعى مالك ابن النضر أن الخمر في طريقها للتحريم ونظرا لضعف إرادته فقد فضل معاقرة الخمر على زوجته الشابة الجميلة أم سليم فهيأ راحلته وطلق زوجته وترك طفله أنسا ورحل إلى الشام أما زوجته الشابة العظيمة فتناولت خمارا لها وشقته نصفين جعلت نصفه إزارا لطفلها الحبيب أنس وجعلت من الآخر رداء يغطي به كتفيه الصغيرتين ثم أمسكت بيده وهو يقترب من العاشرة فانطلقت به حتى وقفت بين يدي نبيها وقفت تهديه قرة العين وحشاشة الجوف وتقول يا رسول الله هذا أنيس نبني أتيتك به يخدمك فدع الله له فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ما له وولده صار أنس يخرج من بيت أمه كل يوم يخرج شوقا لنبيه الذي غمره بعذوبته حتى قال خدمته صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا هكذا سلوك جعله يتدلل على نبيه صلى الله عليه وسلم وكانه من صلبه ذات يوم أرسله صلى الله عليه وسلم في حاجة فقرر الطفل اختبار حلم النبي وحبه له